لاتهن او ابائهن او اباء عولتهن او اباء عولتهن او ابنائهن او ابناء عولتهن او اخوان او اخوانهم او بني اخوانهم أو بني أخواتهن او بني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 إليكم آيات مبينات وَمَثَلٌ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ لُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ لُورِهِ كَمِشْكَةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ